панама <todic> ان انتم تفرحون ارنئ ليزن فلاننا جي Oh! офк Thank you. من قبل ذاك كنا مسرين به وصدها ما كانك gesù lo get k Oh!